す الله وبحمده سبحان <سؤال> الله وبحمده <سؤال> سبحان الله و بحمد سبحان الله و بحمد سبحان الله و بحمد سبحان الله و بحمد سبحان الله